سيئة بمثلها وترقهم ذلة ما لهم من الله من عاصر كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب ثم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشتروم مكانكم ثم نقول للذين اشتروم مكانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاء ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبنو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عن ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمَّ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْبِصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ لَا فَلَا تَتَّقُونَ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون